نشين حرام ده ينغيش التباهي؟ لأن نشين في فيسبوك ونسنبون عباق شعورنا للكومنتير نشين حرام لا علاقة. ودشناه ثي حرامين نشينا. ومين سنر منايا؟ مري مي تو مري مي ما يخشون فوتوش فيسبوك. ودي ثي توه مستشل جيم. رامي يخش فوتو ميارزق. ثاقر مي تو ميارزق. والسنر اللي ثاقر م. بركي ماشون فوتو ما في وضاي عشرين ارتجيم. أنا مي ذي في وض فوتو نن وبيتو ديار بعد ساعت عشرين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 راح نجاد دي فيسبوك <تصفيق> مرة ثقاغية الشان نسيار رزوها توريد راغا نسيار رزوه مان ويو يار زموش شان ديارب عن تسعة تستمية اللي كومنتير ترترف اللي جيم ويو ويو ويو شميس باسي ضاب بالعالمين ثقيد العملية نغعاد نشكيخ خمستاش عاليوم دي سبيطاي ومين دي البلوك فضو في اثنين اللي كومنتير كومنتير امزوالو واسيقش حميزي خاك نقال العملية بوزيان كومنتير وي اثنين اينو اريخواني من حرام انت في ذا حرام يقالك سيدا ستمو بينيو ثي قاميون عارز اننا سنين ايضان سنين في السن يقضوا صوضاء العمود الفقري في الجب. اش جي في فاق اثنين وشاق مني تقن تسوانز دي فيسبوك انتو كانوا نسمعات تسوانز دي فيسبوك اثار رس دي البلوك عادي تخيط كسين تليفونه له بن عيساء بن عيساء دي البلوك اش جي في عزم ويكي ذير اما تقيل لك سيدانيغ بن عيسى. و. يوات زززتي شاراريني <تصفيق> <تصفيق> بن عيسى دي البلوك الشيفياز ميتخيه اودي اي رغيد محمد بولا فيري يززغة سي شارارين مين تقالة بن عيسى اخلني ايسال وني انشكت زنزدني الززقورشي محمد بولا فيري اهلا استيمة صاحبي ايو مانا يا بن عيسى مغات تكسو شالك سيدا فكا غين غمري اشي فياز مذا كيفكا من على طول الله يع... وعليك. <تصفيق> والمشكل الشي نحرامل أراد تصوى لي فيسبوك وانستنبوهنك. الشي نحرامل مالندا عشان عشان تصوى لي فيسبوك ينفت ينكمر مشان نقيم بزع الموذي غط بصيغة طبرة. في حرامل لا. في حرامل شنم راق ينتصوى لي فيسبوك. في حرامل ما مش دور انت قنت تصوى فيسبوك. دور انتصوى لانتمو. <تصفيق> <تصفيق> وافهي مغرشي اللقتي يا في حرامل ممارة طلح شتق <تصفيح> وحرق بينصا مي متقلمو مين اوفير اوفير ما راني تصوات گمو سلوفار الشرغم خاصا دين والمشكل المشكل ومت تصواتهم واش نضاري الدي فيسبوك و نطي الدي فيسبوك غاس 5000 ليزاميا وتسند امي يحرم من مازال واو تصوا خطر و دجان خطر من الحرم التصواء الل coach وقد توشّ schöne نحت منها ن getan selfie هلقد دقليج ال样 af uniform sta nhiều saloon ملخوا على شيئا ؛ يأتي خلقة قليلة في fat اتجاك ست Qualsec Sara quiskousik sa les the de facebook at zar 5000 li zamir wqar khchwaye qar kho dnya haniya qssana ghriq di lantertitit di lantertitit ghriq banna telephone li f di pharmoderno sa qan dij logiciel li jbed dar وحش طمه نشتمي دار إحنا سقيت شم بقفنهم راح نسكيدس تروشت دي لو جسيلا لي تقطط غاز ورخول جسيلا غرش ويسويني ويسع شيء التاس بين ساق لو جسيلا مني غي ياخص وساقه ذي طويل تكسيل في غرسي <تصفيق> واتمنع سوا نقد سكيل خطيب النص الخطيب النص دير اجتماعك المدير الشركة إنت قدرت الماسج غواتس بتيت مرة المدير دينقد مندي الشركة ما رتلك رابن غاز شغلة <تصفيق> لا بيثنها نتي يقولون ان الناس يقولون تظل الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الصباح يقولون ان الناس من دور الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان فهمت؟ يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون أكتر من عقربنا مساريح مايت صنا يشتريفون أرحت أرحت موان مليون ويتكل موان مليون آه حنان وحنان أبقى ذا أمري أبقى ذا ثنيت قلني أنت حرامين أبقى ذا قلت قلني أنت حرامين وها موان مليون مش واجني أشم رجثني هذي سوف تجني حرام نومري يا تغزا نق من زين عقل مثلا من زين عقل ملي راه غير يتجن نعقل السيس من الخو ملي تغي فرا لو جيسي لناري غير شي طبيعه تاع شي حراما الخو مراتو لك سعاد شادره غير جحنان مراتك شي سعاد اش الحري حنان مراتك شي شاس يقص الحري سعاد شمنتق غير غير في نسم مثلاً رشيدان تقص رشيد تشابيستا. سعيدان تقا سعيد بو قرملو بو... بو... بو... انت في الدارس اللي اسمهاون في مغارين دور نتعاق نسلق طي الدور من غاتك مغاتف مثلا رشيد رشيد تشبيستيت راغاد تعقل خلنا نوروني من بعد تيريو أت... أت... حدث كسي نومرو تريغياز ماري جوفيتيت الو تصني بالله رشيد تشبيص قطع خاص ماشي مريا ثالث خاص الو تصني لنا مينيوغينوري نون في مي الدوار خدام مع رشيده را خدني نتبدي بها <سؤال> <سؤال> الخدني غتسبدي بها باش ورنيشان ومع خميني دغيا يفغر خولوجي سيلا نبدل ران شي طوار طوارك تكنولوجيا حتى تفق عوض ما لقيس من غير النمره حتى فنتجارح مثلا نوبيانش استغزارح الغوتشي ما تزونهاش دارح الغوتشي تصنديل النوبيات كثير خاص الحاج الحاج مثلا باباش ديماش الريحه المسك ما تشم دارح المسك ويل ولد من دين مثلا اوماش الريح فيضان مغاش دير اغا قطع دخاز قضع ضغية قضع وتشماش عريح مبططة فريتة تراغياش تليفون مار رزش فامغا هنش عريح فقموم تراغياش مستش يضرب صرني كيف كيف امس الشاخ امر بصر كيف كيف امو غان دور اني غو امغان شم شمي غاريح في ظان كستي سيلاني وي <تصفيق> وذو Wee eu alleen als kon naak vrienden te dragen. Sjaalidansen, jongen, gaan ordentelijk ik dat? Dat?